واشهد ان حبيبنا ورسولنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي ا ل س ا ع اللهم صل وسلم عليه وعلى آ ل ه وصحبه اجمعين وعلينا معهم برحمتك يا ارحم الراحمين امين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا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 رقيبة. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فات فوزا عظيما اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله عز وجل واعلموا ان الدعاء ع ب ا د ة و ث ي ق ة و ص ل ة م ت ي ن ة بين العبد وربه يقول الله في كتابه العزيز أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم د ع و ن ي أ س ت ج ب لكم إ ن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ولقد ر أ ي ن ا في ا ل خ ط ب ة ا ل ف ا ر ق ة ان للدعاء آ د ا ب ا تعرضنا الى ث ل ا ث ة منها أ و ل ا ً تحري ا ل أ و ق ا ت والمواسم ا ل ش ر ي ف ة ثانيا ً اغتنام ا ل أ ح و ا ل ا ل ش ر ي ف ة ثالثا ً استقبال ا ل ق ب ل ة عند الدعاء ونواصل استعراض آ د ا ب الدعاء و أ م ا ا ل أ د ب الرابع من آ د ا ب الدعاء فهو ا ل إ خ ل ا ص والتضرع والخشوع و ا ل ر غ ب ة و ا ل إ ي ق ا ن ب ا ل إ ج ا ب ة يقول الله عز وجل أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم انما يؤمن ب آ ي ا ت ن ا الذين اذا ذكروا بها خ ر و ا ش د ا خروسه ا ش د ا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ك ت ش ا ف ى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما عالن شزاء بما ك ولقد ا ي ع م و و ن ل اخرج ت الترمذي والحاكم من حديث ابي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وانتم موقنون ب ا ل ا ج ا ب ة واعلموا ان الله لا يقبل د ع ا ء من قلب غافل لاهي قال ابن بطال ينبغي للداعي ان يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الاجابه ولا ي ق ل ب من ر ح م ة الله فانه يدعو ربا كريما واما الادب الخامس من اداب الدعاء ان يلح الداعي في الدعاء الالحاح في الدعاء ويقول العلماء الالحاح يكون ثلاثا ان تعيد الدعاء ثلاث مرات ولا ي س ت و ط ق ا ل ا ج ا ب ة لا يقول دعوت دعوت ولم يستجب لي قال الله تعالى امن أم يجيب المضطر اذا د ع ا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ا ل أ ر ض ولقد أ خ ر ج ا ل م خ ا ر ي ومسلم من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب ل أ ح د ك م ما لم يستعجل ا ل إ ج ا ب ه يقول دعوت فلم يستجب ل ي واما ا ل أ د ب السادس من اداب الدعاء أ ن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى و ا ل ص ل ا ة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ي ب د أ بالسؤال قال تعالى ولله الاسماء الحسنى فادروه بها يعني ت ف ن ي على الله وتحمده وتدعوه باسمائه ا ل م س ن ى ثم تصلي على النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وتدعو بما شئت اخرجه النسائي وابن ماجه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ش ا ل س ا في ا ل ح ل ق ة في ح ل ق ة التدريس و ل ج ن يصلي فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه اسمعوا اخوتي الله ما قال هذا الصحابي اللهم اني اسالك بان لك الحمد الحمد لله لا اله الا انت الثناء على الله المنال يا بديع السماوات و ا ل أ ر ض يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم اني أ س أ ل ك ثم س أ ل م س أ ل ة ب د أ بالثناء على الله سبحانه وتعالى ب أ س م ا ئ ه الحسنى يا منان يا بديع السماوات و ا ل أ ر ض يا ب ا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا حي يا قيوم ثم س أ ل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ل أ ص ح ا ب ه تدعون بما دعا هل تعلمون ب أ ي اسم من اسماء الله الحسنى دعا قالوا الله ورسوله اعلم فقال النبي والذي نفسي بيده اقسم بالله والذي نفسي بيده لقد دعا باسمه العظيم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى فلا بد ان نقتني بالسلف الصالح في كل شيء الادب السابع من اداب ا ل د ع ا ء ا ل ت و ب ة ورد المظالم الى اهلها والاقبال على الله ب ه م ة وهو ا ل أ د ب الباطن وتحري أ ك ل الحلال أ خ ر ج الطبراني من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أ ن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء ومن ذكر الله في الرخاء ذكره الله في ا ل ش د ة يعني هذا الكلام معناه انه اذا انعم الله علينا ب ن ع م فلا بد من الشكر لا ننسى شكر الله عند النعم لان النعم التي ينعم بها الانسان ليست من عنده انما هي من كرم الله وجوده فلا بد ان نعرف الله عند الرخاء حتى يجيب دعواتنا عند الشده قال الاوزاعي الامام الاوزاعي كان من العلماء رحمه الله قال خرج الناس يستسقون فقام فيهم بلال ا بن سعيد ويسمى هذا شيخ اهل دمشق بلال ا بن سعيد فحمد الله تعالى ثم قال يا معشر من ح ر ب يا ايها الحاضرون الستم مقرين ب ا ل ا س ا ء ة هل تعترفون بذنوبكم قالوا نعم قال اللهم انا سمعناك تقول ما على المحسنين من سبيل وقد اقررنا ب ا ل ا س ا ء فهل تكون مغفرتك الا لمثلنا يعني من يعترف بذنبه ويستغفر الله ويتوب يجد الله توابا رحيما وقد أ ق ر ب ن ا ب ا ل إ س ا ء ة فهل تكون مغفرتك إ ل ا ل ل ا ف ن ا اللهم اغفر لنا وارحمنا واستنا فرفع يديه ورفع ايديهم فسقوا من حينهم لا بد ان ي ت أ م ل الانسان في هذا الحديث وان يعترف اعتراف بالذنب تفويض الامر الى الله سبحانه وتعالى التوكل عليه والاعتماد ثم الدعاء باخلاص بخضوع بخشوع وانت موقن ب ا ل ا ج ا ب ة لم يغادروا مكانهم حتى سقوا ل م ط ر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذا س أ ل ك عبادي عني فاني قريب اجيب د ع و ة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون هذا هو الاسلام من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر البر لا يبلى والذنب لا ينسى و ا ل د ي ا ل لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله العزيز المنان ن ف ع الله و إ ي ا ك م باسرار ك ت ا ب و ر ج ا ن الله و إ ي ا ك م من أ ل ي م ع ق ا ب و ح ش ر الله و إ ي ا ك م في زمره ة ق ص ة و أ ص ح ا ب ه اقول قولي هذا و أ س ت غ ف ر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب ف ا س ت غ ف ر و ا إ ن ه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا ق و ة إ ل ا ل ل ه العلي العظيم الحمد لله الذي أ م ر ن ا بالدعاء وتكفل ب ا ل ا ج ا ب ة و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله هو واسع العطاء وهو الجدير ب ا ل ط ا ع ة و ا ل ع ب ا د ة و ا ل ه ن ا ب ة و أ ش ه د أ ن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه واصحابه أ ج م ع ي ن إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد فيا أ ي ه ا المسلمون إ ن الدعاء من أ ع ظ م العبادات فيه يتجلى ا ل إ خ ل ا ص والخشوع وفيه يظهر صدق ا ل إ ي م ا ن والمسلم مهجور في دعائه م و ر و د في ا ل إ ج ا ب ة أ خ ر ج ه البخاري و أ ب و داود وابن ماجه والحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن سلمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ربكم حيي كريم يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه بدعوه ان يردهما صفرا ليس فيهما شيء يقول الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا و ط م ع ا ان ر ح م ة الله قريب من المحسنين أ ل ا وصلوا وسلموا على رسولنا ف إ ن الله قد ب ر ن ا بذلك في كتابه العزيز حيث قال إ ن الله وملائكته يصلون على النبي يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد. سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن يا بديع السماوات و ا ل أ ر ض يا حي يا قيوم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الايمان السماوات و ا ل أ ر ض ومن فيهم、yeah. أ ن ت الحق、yeah. ووعدك الحق و ط و ل ك الحق、yeah. ولقاؤك حق、yeah. والجنه حق、yeah. والنار حق、yeah. و أ ن ت الحق、yeah. اللهم تب علينا、yeah. واعف عنا واهدنا、yeah. سواء السبيل、yeah. اللهم إ ن ا ن س أ ل ك باسمك الاعظم、yeah. الذي إ ذ ا دعيت به أ ج ب ت ن、yeah. ا و إ ذ ا سئلت به أ ع ط ي ت ن ا يا حنان ا ن ي يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجود والعراق اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم ا ي ع ن الاسلام وافر و ا ل م س ل م ر م اللهم خرج اعز الاسلام والمسلمين اللهم ا ع ن ا ب ا ل أ م ن والمسلمين اللهم اعز ا ل ا س ل ا ة والمسلمين وقامت ب ب ه ك ه المشاهدات ل ل ا م وقامت بهذه المشاهدات س ل م ي ل ل م وقامت بهذه المشاهدات ل ن ومن وقامت والأخواننا بهذه المشاهدات ي ومن إخواننا المس ومن اللهم ا نتًا ن ل حر انا ل ق د س ل ل م ا ي نسالك ل ل ه م إما ن س أ ا ل ج ن ة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها اللهم انا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة ونعيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها ونعوذ بك من النار وجحيمها اللهم هذا الدعاء ومنك ا ل ا ج ا ب ة اللهم هذا الدعاء ومنك ا ل ا ج ا ب ة اللهم هذا الجهد د ع ا ا ء ومنك ل ا ب ة ذ ا ا ل ج ه ع ل ي ك التكلان اللهم ان كان دعائي هذا لا ي ص ل ك بذنبي فعسى ان يكون احد الحاضرين اقرب اليك مني فتقبل منه فت